فانساهُ الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات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 قال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا أفتنا في سبع بقرات سمان يأكله سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وسبع صبلاة خضر وآخر يابسات لعل أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون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 قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص حص الحق أنا راوته عن نفسه